وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَفْنَى السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دعا تَكُونُ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى أَنْتُمْ تَكْبُلُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَن فِي ورب الاله قانتون رب الاله قانتون وهو الذي يردى الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وهو الذي وهو عليه لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ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 فَأَتَى مَا رَجَقُ لَاكُمْ فَأَنْتُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْ اِفَتَحْتُمْ اَمْ اَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ كَذَالِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ علم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 أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا فِطْرَةَ لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولا تن اكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين الناس لا يعلمون انيبوا اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين انيبوا اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين مِنَ الَّذِينَ ضَرَبُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا مِنْ الَّذِينَ ضَرَبُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ